يا رجائي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله، الحمد لله الحمد ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا لله وشكرا انت يا معبود يا من جلل قدرا جل لك الحمد طعالك الحمد فرضا وفيقا عميقا سماا و ارضا لك الحمد طعالك الحمد, الحمد فرضا و عميقا سماا و ارضا الهي وجاهي تجاهه وثيقا مديدا لترضا فرضا الحمد لله الحمد